دليل نقلية وحيله وهمياد أو عقلياد أو عقد عقليا دليل عقلي أيقمر عابين قط عياله يدنا لكن جهلياده وحيله الله عاصه كلا تأين نصوص كذا ورد هنايان أيه لو واحد دليل الله يعني معناها اسميرك ليك كلمك فرد هذا الرادينه والتحريضون تأويل ما يقوم عابين إني القرحيان درادين إني القرحيانه حرام ما رفض عن سيؤصق <تصفيق> جل الله قات صلاة تأويل عمر والحقيقة تأويل ما هو التحريف نصه ظاهر كي سلاج بحيو أيضا قرينه معنا رحوي معناه دير سائس شيرين تأويل كلمة معنا رحويان يعني مركوورس وحجة يعني وحيلها أي حس هي معناه رحويان أي كتير سلام بكم مركوورس وحلاجس وجله تأويل موجش تأويل موجش هاي بقارني نصوص تلا أويل كرم موجش حذار ما يطلع ورطة قليل حذار حاتي لعذنا مطلقنا ورطة قليل وينا كنا المكان تأويل كده وشي دواء معناها بريشة تأويل كي هذو كم أنا مركب خلف تأهات يعني دليلك كنتوسينين وحوي تأويل لو رات تحريف باليوناترا تأويل كي صح هذا أهات دليلك كنتوسين معناها لول ئي ئي إن أوليغو عقائد يسئي خرافات كيسا مرنبا لغميها مرنبا ووحا صورتك لكن مثل أوليغو تأويلك وحيكم كو العامل لكن أصلا كيسو لا ندخل مجالينا في ذلك أرنكا دحديس متأولي لحالة أولينه أوليحنا نسك بأرائنا أعراب المدى أنه كأولينه ظاهر كيسا أنه كب حينينا ولا متوهمين كو اسمه تسينا يا أنه وانا ملحنينه بأهوائنا هوايكا نجا متوهين، وهم جواحد على اسموت سين، وظن أقسام يعني أنجو ملايين هنا، ملا ملا، حوالين نضو أي تستطيع رادد مسك كل حلمينه معناها ضارك ولا حلمين. فإنه أمر يشأن يمارس لما في دين دينتي سنة إلا من سلما نك أداية لله إلهي عز وجل ولرسوله رسولك رسول سأداية يعني دينتي سأقدم بيوه. و الحقي لهذا قاتل عقلية شكوكي شبهادنا أنك جهرتين نين كأمب الدين تي سوف نبتك ليه نين كال الدين تي سوف نبتك ليه مان علم ما اشتبه وحي كبله قال علم جيسه عليه رب سبحانه وتعالى دوشي سوى عليه يعني عنوشا و رد عليه دوشي سكبله قال علم جيسه عليه دوشي سكبله قال علمه كي أغاو عليا مانت يعني وحي أقروينا عالمك سواء أنه وعليه وإنه الله إي رسولك سواء عليه أقصى عقلك سلاء آدمك ولا ثبت تمسك ما تأي شيخ ليه يعني, يعني مثلاً هو رد علم ما عليه إلى علمي وحوي الشيخ هذا أقرويه ودليل كيسي آدويه أما دليل كيسي وأن شيء لكنه أتفهمه وحواجب الدليل كاس إنه دولان نقطع عدي عالم وقرنيس وحواجبه إذا دُعِلِ السَّمْصُوس تَكَلَسُ أَرْضٌ هذا معناها أودي دلماً إذا دُعِلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ذُو كُلٍ إذا دُعِلِ دو الذِّكَاءُ وَالعِلْمُ جَاءَ كا... عِلْمٌ جَالِئٌ هذا معناه وحوي هذا آه لا أدري نبي الله صلّى عليه حديث العزم كه سعَوض ما لم تودي سلوك صلبه وقرآنك نبأ يبصرك صني قدرك أي نبي سلوات الله صلّى عليه كذ الجري كعنة زمان أرنك زوا أرجو مدين كوري اللو هو على ج لا يجب أن يكون القرآن أخرى و تكفرها الثاني لقاتها و الفهم و إذن إلهي النبي صلى الله, الله عليه وسلم لكن هذا يجب أن يكون لساني عقليات كذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجب أن الله ميتانك يبقى ليه و يقبله و لا كبت مصق ناتب قدم الإسلام إسلام كالجمدس يلوك لكتس مصق إلا على ظهر التسليم دائم لديه و يرسولك صلى الله قدم dushii ما iyo dabar tiisa mooyale meel kale luqta islaamku kula surnaa iyo wal istiislani rogan san iyo is dibid hadan aqaligaaga is fahmiya kull is dibto oo ilaahay iyo wixii uu la yimid rasuulku u leeymiiray asuud dibto ماناها و خوكو سو قاداي اسلام كيشي شتدي شي مول او ما معناها لو قلو قلو شي قال لوغه هلي ماركا كومو دوسغنان كرو لوغييسو كومو تاغي كارايو الا اسديبيت دين ما غير كاد نووتي تا اومو اسلام كالوكتي سو كودو ستاي كيرتا تاني كي لاغا وايلا او ودين وايو اسولا في في ولا إسلام فيسلوك بسكومته هاي صار في شقوق قوات. ولا ثمة مسوك نعم إن قدموا الإسلام إسلام كجرم دي سمسوك إلا على ظهر التسليم. تسليم كواحد إلى هنا دخوها سي سواحد. أنت ديسه فرح الأقدام أقدام مثاليا تسليم. والاستسلام هي إشديد إن قياد هو جانس إن ذوق جانس owdan adigu duur kula halin doonka aqliga iyo naqliga sidii sababta aqaligu dowrka u leeyahay iyo kaalinta uu kaga adeeyay sharciyada waxa weey ama garto macsadkay uu garto laakiin inuu naqligi iyo إلى Ilaahay soo dejiyay oo intu yani waxyi haddii ku dhufto oo yiraahdo macnaheedu waxba kama jiro طيب فمن رأى منكِ رابيا علم ما حضر زهر بواحلا شجرة إنه يري من الله الرسالة ومن الرسول البلاء مقاربة من الله الرسالة ومن الرسول البلاء وعلينا التسليم إلى سبحانه وتعالى الرسالة حق سكت بعد رسول كنا توشى سجاد سينباء النجنة بعض توشنا جسار هلكنا وين الرسول ومعنا رحوا يبغان kamaan raama sidoo kale nabi waxa ka soo salaalay alayhi salamu xadiith dhiirigeliyeeyay inaan yaan yaani waxa weeyaa ma dhalla qowman qowman baad gudan kaano allee illa utul jadan qowman lumman hanuun markay kusubmaayeen gadi hanuunki kamaan leexdan ila dood baa la dhaaxsiya dood baa la naa sunnuhu kale salatu allah salama al hadith kale sahih kun yaa an nabigu sidoo kale wuxuu leeyahay in adqab arrijal ila allah al alid al khasim ila arda adduku ugu naxliyahay ninka dooda adag ee dooda badan dooda adag فمن راما يعني ننكي دونه او دلبه او رابيه علم ما حضره وحي اللي قرره يا علم جيس عنه الحقي ساللللل رابيه علمه او قاشي سالللللل وحي الانو او قادر لقرره يا بي منكي الانو او قادر رابيه ولم يقنعوا كوكا عن بالتسليمي هو قانسا يقودين معناه كوكا عني أو لم يقنع أصنقاً عنده بالتسليم دين إله يرسل كيسلاً دا يفهمه فهم جيس أصنقاً عنده يعني يقنعنا فعلك يفهمون فهمه فهم جيس أصنقاً عنده حجبه كحجابية مرامه مقصد كيسية أتتدنسه وحيت حجابية عن خالص التوحيد التوحيد كمعنى الصافية التوحيد كيسة صافية أي معناها مقصد كيسية والله منها يمر وصافي المعرفة هي الجرشفة من درة الصافية أيوه مقصدي سيكورستا وصحيح الإيمان إيمانك متي صحيحة أيو كورستا جي،, جي العقل يعني أشد عقل جسيب أوهور ريا وحنه ميا، عقل جسيب ممنيا، نحيل عقل آدم كهدوس النسك هو الجامينين اسمه جامين ك، عقل نوحة النسك هوهر تجواها أوهور ريا إبليس، وقتها وشقة سبحانه وتعالى يعني مرقوا أمره إنه نبي آدم أزوجه له مياره سجوده يا سالو سجوده يا أبوه، من النار وخلفته من طين، موجود. عقليات هي أقيس هي قياس هي وهميات وإله مسوس ذكوا ذري، بلال كذا ركاني الله عز وجل ما كرّع، موجود. من كم ركوا صنو إبليس كذئيوي، إن مسوسنا معنا واحد عقليات لجأوا فرطوا، ركوا قلها شافوا، وحى لجره يا أبي، علم جيس آدم أو أن إله يرسل كذا إنه أدهيو أو سيفهم يسوع كون عندي مقصد كيسى أجداد إذا لفترة واحد معناه كحجاب إذا أقول استعيس صحيح كخالصة إياه مقصد كيس أقول روحه إلا واحد آدم كمعرفة يس بلا حد بلا ذهى يعني واحد وحي, وحي الغرب وغيبك hala saydiga ee usal ilmiga ay buladdu ku gaarsiinay in laga cafiyo iyo laga reebto inta laysan jiray inuu daasado ninki la kinrabi waxa laga reebay matahadu muqulun dul bahguyu saaka ay ku fakrado halka umku habab ma meelo kasoo noqono marka gadiimoo heelayo sida su'aal ma wala taqtu ma laysa laka bi ilm illa sam'a wal وجنه وحا لو راعنين او هذا اوغيسينن ما دابيلي وغيبيات تاع علم الهياتك لله سبحانه وتعالى ووسن خلقي سو قرن سنرادول سبحانه وتعالى ومن اضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله ومن الناس يجادر في الله ثأث مكلي بدنيا ماك. ويش الغيبية ده ذا ترى إله كصافس تلبامه يس كصافس رح يلا إيمان دون عقل جاقيه قصة كذا أوراني وح كل فمن رام ان يقي دلبا علم ما, حضر لقرب علمه لقرب علمه ما علمه يا يا علم ماصوديرا وشيء لغه ربه عنه انو علمه علمي تي لغه ربه علمغدو ما الفعلت لعلم هوتي ولم يقنع ان توكن علبيه تسليمي دين لودا الى رسولتي اذا فهم وتامجيسو زو قنكل او واخلهتو او كديرهاد انت كشيشيه راديها حجبه وك حجابه يا مرامه قصد كيسه عن خالص التوحيد توجيه تمسيسو خالصها صافيده اها وصاف المعرفة يغرشلو ميداد صافي دا وصحيح الايمان اي ايمانك مكيسا صحيحه ايو كيرغيو معناه كوريستاجي فيتزذب ماركاس كو نوق بين الكفر قاليم والايمان الايمان يا قاليم ودخيلين او تدا لو داكابي مرحو اوردي مرحو ود مروا مسلم مرنا واغال وتصديق الرومين والتكذيب الرومين اي بين ايو دخلودو كو نوق والإقرار او قولا شؤي والانكار ديتو اي او بخاينه مر واقر يا الهي مر نوا تيدايه موث وسن حاله هيله وسواسيه تائها او وررسن شاكل او شكيسن اليزيو مره دمو شكيا غالي مصدقا او ربي سبحانه وتعالى ولا جاحدا من ديدين ماها مكذبا او ربي بينه مذهب هو هي شي جعله لنا مايس سكيس سلام لنا كل أمر يعني وحوي حشة لبده جيل تعب علينا لبده جيل يدخل الضراب من كل حاجة ورث كل حاجة ورث حدي وح بعقده كب حسن على اللي بعقدي سواه كب حسن وقولني حداد دمع ضياد إنتاج قيدير ومرأة قاد عثمان كقرص تجور سلامة إنا كقرصه وادون awlisaan yahay in la xubnaa macna hal qayb oo raggaasiiysa ka hor inta aanu daban ma gaare ma u gaare markii daamarta baa kala googay iyo eriyo maradu googayn adan awoodada dadku googaynaa xubnaa dhamaadka samada hawlaha ay ku kala lumay adliye in aadanka had uu san gaartiisay aya wakii damaka soomaali waxa ka mid ah tusaale nige loon jiray in qudaa nige loon jiray ibn rushdi al-xabidi min geeska bilowga al-musnid iyo dhamaadka al-muqtasad ila halka يريد عد waxa ka mid ah ragii ku fogaaday cilmul نمكاني وحلق قاتبة ما أقول <سؤال> صواب بلس وحكم إذا أبو حفظي الغزالي وحكم إذا أخبرنا عباقراتي يفحوشي علم الكلام كثب عشي خف يا علون حقا وإذا ما ركز دم سوء إستاني حينة وإنه يرى ما ركز عقليا هذا إله هذا السوء إلى إله سوء لهذا الرأي ما دم ورير بكدام دي إذا ما ركز دم وطوبتك هنا ووصى النقضي أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وإنه أح مركذا مأسو الطائبة أو قلبي ليس كتابك بوقسيع المخاري وكثيره أيو جير يذهب عليه. وحكم ذا مثلاً أبو عبد الله الرazi الفخر الرazi نجله. هذا هو روح ويان فقام سو كمله. سو أول أول أول مركذا مورف وجالسيه معناه روح ويان لا يعلم قصده. دا. واقف الشعر تعاون قاله نهاية إقدام العقول عقابه وغاية سعي العالم عالمين ضلاله وأرواحنا في وحشة من جسومنا و وحصل دنيانا أذا ولم نستفد من بحثنا طول امرنا سواء جمعنا قيل وقالوا وجد عقوش انتي معناه غالقه اسي داير راهي سيته امي مكه د مغربسيني يلا صوحري وجد سي تيرا توكل عالم كان كذا تغايد الصوره باقي امك د ميروت ال واحد الذي جيرك نغينا وابا كلتغينو وابا معناه وحا وي كلا معناه وا كلا يعني واحد غلق إيه نبك إيه جبج جبج هو غلق يبك يفسيما مركاسا وخل و حاصل الدنيا انا اذن وغالوا ابيده نده حاصلك دوله يي غبغهبده دوله وا دد يي او معناه هو غوي ضحتي جمي ديره اي عمر نغ ان كوسو و خن تحت ما خلك سكوسك وجبودي، مركزي توري لقد أملت طرق الكلام أو ومناهج الفلسفة، فلم أجد أنها تشفي عليلا أو تروي غليلا. يعني مناهجتي فلسفية هي طرق دي علم كلامك أيا تحق لي بقول، وحان قالي بقول أن أقول إلى سنين أو منا بيسيني، نين بكان إني سبكسيني. مركزان قرآن كوصة وغيره مركزان واحد وعذيب طريقه القرآن إلى أسلم طريقتهي واحد ناقرنبو للرحمن على العرش استوى أيان ناقرنبو إليه يصعد الكلم الطيب سدى راس ردن نفي جر واحد ناقرنبو ليس كمثل شيء لا يحيطون بعلما سدى راس ردن ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي بنا هؤلاء سدى أنبض أدق لعينك سيدك لا سوكلته أو جنبه الحديث كذا ما هو جد. قال زال ما يسوي نسيت كلام. مركو كسر شكي علم الكلام كان. هي إلا برضه مسمى بلانث مركو كسر شكي. أيه يقولي حقيقة <تصفيق> ذا واحد وإله إله جهلكوا جارسين وإله إنسان مرة علمكوا جارسين. ويقولي هذا الكلام هذي عكمل الهيد بورنين أنا أقوله. أقولي هذا هذي عكمل هذا الناس nasu aadaa libajilum ma yaqaan sida dadka ugu yeeray laakiin igadaayso buu ana daddisi intaan dumbalay yaa salki soo taatay moojada xabiis ee joogta salki si gaare ka dhageysay buu mar ga waxa weey falkaasi uu soo la ku intee waxa ka mid ah abdul allah al-ali أيام بضطح دبashing هذا الوقت دب على اللعين إلهنا حريس في سؤال جد وتمادم ويان وهلك سميع مركساوي قلوري وحن كل ما أنا يعقيد هذه هويري على عقائدي عجائز النصابور خبرها النصابور إيه عقائد هذه أيام كعبير يان شهر سقري يعني الرجع علم لا أنتوا لأحد لكسر دائري مركوحة وعقل وهلك سكوا جرسينه. رجع ففيوش جزاه. أيام معناه رحو يسير أوضاع سدري عقل إبن آدم كوكس يهاي. هديك لتولوا ضيعا. متهات كسر كلهم. وصحيح أننا بين الكوفي والإيمان. معناه رحو يعني لو هذا كليمة وقولها لا ياجي. كلمه و كلمات إيمان يتصديق كمهم. مر حقوكرا مر حقوكرا مر حقوكرا مر حقوكرا مر حقوكرا بحيال الوحو يواننلو صنعو تاهية ومعنى يصور نبا ولئة صنعو ايمان فيتذب ذهو مركز وكو وريغيا بين الكفر والإيمان قال نرؤيه إيمان والتصليق والتكذيف إياه رمين إياه بين والإقرار إياه والإنكار أو قلاشا يديده مؤسس وصنحال يعمل له سواسيه تأيهم <تصفيق> أو معناها واريسن شاكن أو شتيسن. ماركدمروح على جالسي سيرج قارجي. إنه إلهي وتشريتان كذا وانكران. وجود كإله سبحانه وتعالى إنه انكران. وحكم ذا ننكر ونشيري جهنم سبحانه. موجودة جهنم هذا ننكر وذا جوا. أيام عنا إن شاء الله تعالى الحضرة موسى سنه حاليا مل وسواه او ن أو شاكا ن أو شكيسنه لا مؤمنا مندهم يماأها مصدقا أو لا مؤمن م من ولا جاهدا مديدا نما مكدبا ومعنها بينيين معها لا ولا مندمه صادرات بقرينيس العلمضة الاسلام كا مركيديدا ورانا والمكلام كا لقتشو أو فلسفة هالقتشو أو يعني واحد وح يالها يونان يوم راح كان يلوقي يعني واحد حجمه بدي بقرينيس يعني واحد حجمه يوم شاتي وقالت kalaamka dhex gala oo bartay waxa ila qoon buuriyi in macnaha waxa weeye la tasho daler inta ka oo cilmiga kalaab iyo falsafada marka إله سبحانه وتعالى إنه دم بكستك كل ذم أو شرك أهين أيها كخير بدن إنه علم الكلام فودكوجليه علم الكلام فودكوجليه دم بكستة أو شرك أهين بعدم هذا يقال لا غطبه كلام معقول لكن علم الكلام كان يجي كتير جاي بسوي أو ابن فاردي ابن سينا فلاسفة دي فلاسفة إسلاميين لا يلا رجع زي عود يعني راحوا الكلمات كلها قاركون لحال الله نسأل ما بقى اسمه شريطانك على سبحانه وتعالى خير كاسمك كجاسينيزي، يعني واحد يسويها يستعمل كقطعيات، ماشي واضح أنا إيه اللي جار إني ييجي وعارين، بس كإنتي سكليت أنا، إني معناه واحد ويان حد حد يميله هوسه يعني يميله هوس إني يكونوا ليهنا أيضا ميلا زوج عارين معه، خير ولا يصح مع صحيه الإيمان الرومين بالرؤية عرقت هذا الروماني لأهل دار الإسلام دارته للأهل دار السلايم. دار السلام او تنبع اهل كهذا يعني رمين اي رميان رؤية اي رميان ما اي اصحيسوا لمن عدوا ما اصحيسوا اعتذرها كسو كاعتباري منهم حال اكمدها بوهم اسمو تسيس كو يعني ان انكي وهم جيسية اسمو تسيس كيزا على اكتبه كو اعتباري او اهل كمد معنها اهل الدار السلام معناها مؤمنين تكمده وحوا يا إيمانكيس الرؤيا ذم أصحن معناه وفقوا له إنه سان إسقده ينروح إنه قابيل هو مستحدي سوءك أي كان طري عقلك سوء كانوا قابق إلىه لا أكذون سبحانه وتعالى نك إنه مرك تشبيه إسقده قابوس مياني نك سيموس إيمانكيس سي الرؤيا ذم أصحن أو أما ستأولها كأولان بفهم فهمك كأولان أما فهمك كأولان إلى هذا سيد الله متى لا تنسى الله نجلا فهم الأمرك كأولان أما تشبيه هذا مركه دبنن في ان في كان وحده هذه تاويل الرؤية الرؤيا لا أول على, على سبحانه الله وتعالى لا اويله كل معنى يا صفك استؤل لا اويله صفه إلى يضاف لو تير الى الربوبيه ربي يود لو تير وحي بترك التأويل التأويل كل يعني حقيقه هذا وحوي صفك سئ الرؤيا الى اله او سويا حقيقته هو هو ان تاويلك له لا بي لا انت اصلا معناه بالله قال لك اني ان لدى يمدا اس اسلاما بترك التسليم بترك التاويل تاويلك او لدى او لاش كذافو ولزوم التسليم اي دين يهوغانسن الى الله اللوداي ورسولك اذا اولى الدين المسلمين مسلمين دينته او اي حاجه خاصه مسلمين دينته او اهاتاي ومن لم يتوقع من كان كضرن ان نفيا ديجا الىه في ما ميه سي صفات كي سلون دي ده نكان كضرن شبه اله خلقي سلوكي سي نكان كضرن زل واث بالرحايا ولم يصيب من اصيب التنزيه وحق دمعي شيء دون خلقي فإن ربنا رب عجل موصوف كل <سؤال> سبizen بصفات الوحدانية كلي أهانت صفاتكم صفات كل وجه أيه ربك الكتل مامي منعوت ولمثل كتل بنعوت الفردانية كلي أهانت الكتل مامي هو الكتل ما ولم تقريبا ليس مؤص أهانن في معناه ألس معنجهزا أحد الرث أو من البرية كمل يعني إلى سبحانه وتعالى قاب قابيسية المامي سو كله خلق جسمك كمل مؤص اللهانن وعلى سبحانه وتعالى لم ما وجيرو ساسو شيخ قليل هذا الكلام معناها هذاكي هو امك ايديه معناها انك اسكودا انه رؤيتها تاويلي ومعناه معناه كلو اسارو اما او عدلده كسو اروت اي او تاويلياه نينكاسي الرؤيه دي مو الله سبحانه وتعالى قافكا صلو اركي دي سيدا درادة بعوض دويري منك أن نفجك كأورس من الرياد الرؤية إلى الله صفات جديدة وذنكرك كأورس تشبه هذا الخلق يسلق كيس ينتلس والوحده تبنى عن كأورس من من كاسي وارد بسم بالرحنا يا والله ما يالشك تزهؤ دون ينا ماء ما ولا يصح ماء صح الإيمان الرميان بالرؤية الرؤية الله الله لأهل دار السلام دار السلام يعني لأهل جنته جنته أهل كذا أموأ صحيه لمن عد أموأ صحيه وبدل يعني لمن عد أموأ صحيه اعتبرها كصو قاضي ومنهم أهل كمل بوهمي وهمي جسندكوا اعتباري ومعناها هو اسم التسجيء ملئه نينكي معناها وحوي الضانئ نكوفسره أو ما ستؤولها كتؤولي أو كتفسيري كل معناه أما كلها هي بفهم ف... فهم ف... فهم كلها إذا كان وثو هذه تأويل الرؤية عرّس إلى إله الأرك يأخر له أرك التأويل هذا حقيقة ذلك حقيقة ذلك كل معنى معنّك استحق قلية معناها سيضاف الله تير إلى الروبوبية ربني ماذا الله تير سفكست إله الله تير حقيقة ذلك وحي أعطي يصير صحة قطع في ترك تأويل تأويل كذا ونط معناه ذولا الله يقول سك دالة صدرها حقيقة أعتمار ي هو قال ثن الهي يا والله كسلوه قال زمو او لوغه دمبيو ارينك سو وعليه دشي سوندين الدين للمسلمين المسلمين دينتهوزنا سلاسه هاتي وما لم يتوقع منك ان كدوسنين النفي دي دو اله في الذي والتشبيه يشبيه ذل لنكاس يا إلى اله خلقيس لو شباهي يا اواتم الرحانه ولا مسب من اصيب التنزيه تنزيه اله انه كنزو كفغى دو دوري وأوعم سنازوش شيء نروحه يعني, يعني أو فرق وح كبد اله إلى إله سبات يسديان قصت كل وح إلى إله نزهان سبحانه وتعالى إلى إله نزهان ورب سبحانه وتعالى خلقي سكفوجيان وعلم أن كفوجيان قصر كثيل لكن واقيان سوا شيء نقصت كل ما كان مين أولم يجي فإن ربنا ربنا جا ونجلا وعلى موصوف ومتى كتلمع بالصفات الوحدانية ومنعوت ونعتي والصفة وأسكون معنون kunu baada ilma ayay ku kala saareen sifaa waxa lehada ay leeyeen daatada daatada ay leeynaan yaacni tilmaanto لَيْلَهَا daatada uu noqonayso sifaa leeynaan hadii ficilka uu noqonayso inadamka waxa ka dhacayna waxa lehada ليس مؤسنها في معناه يعني قابكي سوكلته يستفدي سوكلته مؤسنها من أحد الرحوة من البرية خلقها كمدا والله عالم صلى الله عليه وسلم ولف على رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات <سؤال> وعند ذي الرؤيا النوان أن قولك سيشخ وان ترى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام اللي من اعتворها منهم بوهم أو تأولها بفهم معناه حلق إصقبسنتي إصقبت يا واحد يدبو النوان وحلو لك ذا ولا يصح الإيمان إيمان ما صحيح بالرؤية أركت ذا على الرمياج رؤية صل أهل دار الإسلام أهل الجنة أو السجناتي يعني الرؤية ياركذا أهل الجنة أو السجناتي إيمانك الله رمي ياي ما لمن عد ما أصحيح ثالث معنا لمن تمعنا جاري مجرول غو كنت علق يا يسحدو أي كنت علقين لأهل دار الإسلامنا جاري مجرول كان واح الله غسيفين يا الرؤية الله غسيفين ثالث معنا واحو يا لسوه وسيني لمن اعتبرها وما صح إيمان كاس للرميو أرى كذلك أرى كذلك أهل الجندة أرى كذلك أرى كذلك أهل وما صح لمن وما أصحي اعتبارها عبري أما كاسكو معنى واحد كو منهم حاله كامد بوهم اسمو يعني تخيل كيسي اسمو تسيس كيسكو عبري أو مثل تأولها كوفا سريء كل حي بفهم فهم جيس كل حياتي عقل جيس إذا كان وقال تأويل الرؤية الرؤية معنى تأويل جيس معنى هذا حقيقي يو تأويل كل معنى معنى كالتأويل جيس يضافه إلى الربوبية ربني ماذا الله تريعي بترك تأويل بوحد يعني حقيقتي سوى حقيقي وحويان إن تأويل جيس ليتهم ومعنى هذا ظاهر لفظه كنت سأقول له ولزوم التسليم يعني وحده أن أدين الله سبحانه وتعالى يا رسول كي سي النصوصة إن الله سلمه وعليه دش أي دين المسلمين دين المسلمين مسلمين الدين دي تدعوها وظل لم يتوقع أن كان كبه أرسل النفية والتشبيه زل ووث بالرحلية ولم يسب التنزيه الله سبحانه وتعالى المزهنة مواصبين فإن ربنا جل على موصوكم بصفات الوحدانية منعه من عوت من الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. والصبر نعنى رحوي هالك يعني فافاين تذكرية هالك ما جانوني. وتعالى الله يخوك ككرة هذه وشافني على الحدود حدد حد دياله حد أي الله سبحانه وتعالى ككرة هذه والغايات هي النماذج. غاية دوحة لله لا شيء عرفتيس ماشوا كورة ما له. أوسن دافن والاركان في ربنا سبحانه وتعالى ويا ذاك كر نغلي يا والأعضاء ابنه يا والادوات يعني آلؤين وح وحلو قفسه لا تحويه إلا ما يكون من الجهة وجهين كالست لحدة كسائر المبتدعات سدى مخلوقات أوبزينه وتعالى عن الحدود والغايات والاركان يعني مصطلحاتكا حدود إيه، أركان إيه، أعضاء إيه، يعني جوهر عرضي جسمي كل ذلك وحويان وإستلاحات أي قذالك لي مدين متأخرين والذي أهل الكلام إستلاحات أي استعمال كريمه بعدما يوقع الله استعمالينا أسألك وحوي الرب سبحانه وتعالى إن لقدت المام ونقبتها بصدق الفاضة النصوصة كسرورتي أسماد سئية المهيزة النصوص تألقاظه تسأرور تلك وقاصدها في عالم هذا يكون لديك متأخرين في هذه المتكلمين في استعمالات الإصطلاحات أو ألفاظ أهل العلم يستطيع أن يستطيع أن يكون يعني ستحق بضعي قيب نجم الأهل إله سبحانه على حب له أو غاي أو حب له أو ثلاثة معنى واحد ويان أورنيع ضد بهام تفصيل هو منهج سلف إلا في كلا قطعة أو لا يراده محد ولا شيء ده الحدوده أو غياث محد رجيمه أو توهاردم حد رجيمه أو عربكم حد رجيمه يعني واحد ويان مركه عضياء واحد ولا شيء ده حديم معنا بعض إلا أي كل شيء ده مركه هذا macna sax ah ku sheegayno salaatan uu la jeednaa ilaahdana waa la ogaanayaa marka kadib oo uu la jeeday marka sheeq uu heduu da waxa la ilaadaa sheyga hadii salaama kale sheygu kaga socmo kale midka oo يعني واحوية التمييز كو صميلي ويحو من فعلت هذا دا حذود دائية غاياتك معناها أشيق أولا شئ ذو أبو جعفر الطحاوي ويحو أولا شئ ذا الله سبحانه وتعالى خلقه سمكهوه يعني ربي سبحانه وتعالى حد خلقه سمعناه واحوية أوكهوه واما ذات ليسا اما التلماميس كيف يذوه حد أن أبنى الملحب دا ترى حجوقنا ما تدل على ذلك أما حدّي إلى هذه مؤغن أو شناء سوى كلا تكلم الله على سبحانه وتعالى حدّي إليه إن أما غيّدي إليه إن أما حجوقنا مالا مؤغن أيضاً يعني النفيق حدود إلى على سبحانه وتعالى وكان فينا لكن قيم تأخرين فيكم أو مرّك وصف الردينيا إن ما لي له المجسمة على سبحانه وتعالى قلنا المشبه قل يا هزم معنا الرديني يا مار يعرقلي يا وحيي قليها وحي مشبي هذا وفي رغد الله لا يا وحي يا رب سبحانه وتعالى حد بليه وقدم هذا غاي وقدم إلى آخره قليها سمرك وشديد الشيخ وحوي إنه الرديو لكن ألفاب دي تنتاع تقولين ضباط متاخرين تاع أو قليهم تكلمين توصلي حاصل كذا معناك الأويقاني أي وحي هو ذي خلف كعبه واديك سير وعاصي هابنا ولا إنه ألفاظ ضدكم متكلمين تاعي مصباحاتكم ولا مركب الولد دوري أو الوراح الله يه قيء وجودكتين إلا كأمة فان كرا كامرك الولد الإسلام ميتين يوماتي سان مرة فربذا وحوكلا يا يعني نمنكي يعني قواعد دوري أصول شردي مركولد دوري أو الردين يومات عيلة تأم بفكان عكران لكن مركت يعني عاديًا يعني الله سبحانه وتعالى لا تلماه يوم أو معلقها الله يه علفان الشرع اللي حدود إلى غاياتي أركانتي أعضال كل جود وألفاظ محتملة معنا بعض الرواية احتمالا معنا صحيح رواية احتمالا معنا بعض الاحتمالات مثل أركانتي أعضال أدوات أدواتك واحد وتسعم بمعنى تبعيض يعني تجزيع الله سبحانه وتعالى إنه قيبية يعني إنه قريبكك ويه معناه لوا معناه بعض الأول ومعناه بعض الأول قل يوم تكلمين تكمل أنا أمضت كنفاذ أنا واحد في رقع. يعني او يو قالك ليس له هذه ايه الله سبحانه وتعالى صفات ذاتيه سله قامه او كلمه دعنت ربي سشي او كلمه سيده وجي او كلمه سيده معنى قدمت او لغت او الله سبحانه وتعالى اشياء كوا اين كديان با انو لا جيدان اصله لك شيخ ساولميت ساولميت ودو لا جيدان ربي سبحانه وتعالى مقيف سماء وجيدان ما مقيف سماء ايه ربي سبحانه وتعالى سمد ويسد ويسد ويسد ويسد ويسد البابي. وتعالى الله يككر هذه على الحدودي حد أي حدود أي ككر نغضي أو معناه واحد يكث الرجاج والغاياتي محيلي يجعل لا يحيطون به علمًا الله سبحانه وتعالى سأخلق كث كبري لكن رب سبحانه وتعالى حد يغ يعرف وقدهم عليه ما أجره والأركاني تيرر يوال أعضاء يحبنه أركان تي تيرك فقني واحد جزء الماهية شيء القلب جمل الشيء الجبل الكمي لأيها ركني وللاذا ولبا الجبل المهم مركويا عبوا من قراءة ونواحبين من وحوي ووحيالها اللو أديك سيدو شقيسك أما كسبشنا أما الدفع بردك ومعناها استعنسوا أما النفع أسود شيدوه أدوات بللاذا كل ذلك يعني ما عانينا أيقو أيو أديك سنة ينقابكو أديك سنة واخرات ينقابكو شيق ولكنو أديك سديه صحوي ومعناها وحويان الله سبحانه وتعالى إنو سنقيف من سأقولك هذا ما إنه معناه وحوى استفادة كذالك ما كديه معها حي يلقى لا يحيطه شيء يعني الله سبحانه وتعالى وحده مكوب أو وح ك وح كوب يكره لا تحويه الله ما يكونته الجهات جهويك كو ما يعني الجهويك مخلوقه ما أي كوي كران السيد مخلوقي سكلا ايو كوبيا يعني ملك إيا برح إيا كر مد الله سبحانه وتعالى كوي كرت أوسوه سكلا ايه ما خلقي جسر رمبك و لا سرى و لا كبح سيها لا تحويه الجهات السيد يعني الجهات الجهة كمخلوق قوي لفظ الجهة اللفت هذا معنى بعض الأولى السيد معنى السحنة و هو السلام متكلمين معنى بعض الأولى السيد جهاء إلهي ما تشرؤي لهذا، أيقمرك أولاً كذا إله الله سبحانه وتعالى علوه جيسيه صرنتي في ذكاء فيان، معناه هو أني صوم مع رب بعض الأول، معناه صحيح أنا أولي هاي، الله سبحانه وتعالى جههم وله أو جههمك أو في مركب ليه هاي، ومعناه مخلوق كسموه سجل كرهدي لولا كذا أيضاً ومعناه صحون، لو المعرفة مرتب ويان يعني وحوليان ولا أيك ذا وانا صوب كأيوي لهذا السر، إلا أيك ذا ولا رتبة حقنا احتمال كرتما. لا تحويه ماء الجهات الست اللحظة جوينك اللحظة ماء يعني الجوينك اللحظة وكر يهوس مدرك يبلح يغرق يجذالوي وأنا مخلوق قوي مخلوقي سأل ربي وكثر يسحنا وتعالى استجاب كاوي اشتدى حديث الترمذي يعني واحد حديث عجيب أتىه أو النبي يقول صلى الله عليه وسلم معنى سمر كل سوقه هدي حد لجس الله لا ريح سماه لجس الله لا ريح أدنى كله جدسيه أدنى كوكات حدسه برف كيسه ثي الله سبحانه وتعالى كوي انتبه لها برف قاسو صار الله جار الله وكتي سبحانه وتعالى سياسو كان يسمر الله انه هو سياسو حديث كام مقت ال حرجي للذي يقول كورس تسي مرادو الله جاري يعني وحوي مرق وحكم مقتئ معنا الله هو معنا مية لغة ثامن كرامي شغل نفس إسلام نتيم كتاب كيس الفتاوى مجمع الفتاوى وكرشة وحوري حديثه هو ختوصة يا أول حكم يا نصوصها ختوصة إذا الشكل يعني قاب بنويا إلؤسميزين قاب بنويا إلؤسميزين وبالتالي إلى السماوات كورك معنا كورك فيهن وسمادو أي كورك أنت هاي ومشان ترى هذا كعج بمعنى هواستا هداك استدكت ومشان الداء الله سبحانه وتعالى سما ده كورس waa iimaaneysa marka يعني waxa weeyaan sarayntu waxay nisbigaaway maana waa weeyaan haddii aad iskugu kala dhigto ka dhanka kala atiista ka macnaa oo sidaa isu taagto sababii waa ka sarre tahay saraynta anaga marka ninka taagan yahay wax laguu ka hadlayo marka waxay nisfaaway waxa quduus yahay marka qofku inuu wareefay bulku maradu wareefayna waxa ay allah subhanahu معنى العصكلات اي معنى وحويان شغل سلامتين او الحديث في الجوالج بعد اهل العلم معنى وحويان ويوا كغاظون قارنوا التاويلين لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات صائر بمعنى يعني معظم المبتدعات مثل ما قال اي قال انو بكثراونه يعني مخلوقات كل شيء اوبديهن بحايه المخلوق وحاجره او المخلوق كلكثرين مخلوق خصوصي سوره او كثرره او كثرره ميد الاثرين ماجه فطب اج عالم كن كدا تسلا غا تري الى با كتريه سبحانه وتعالى عشان رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى يعني واحد كدي مخلوق معناته الريمه والمعراج حق نعراشه حقوي المعراج وحل الهلاء وحو حلوه فوله العروج وي. شيء وحلوه لتتردد يا حياله وحلوه فوله المعراج كليله كرسين تي النبي قال صلى الله, الله عليه معنى الصلاة والله وسي قال والمعراج حق الحقوي ومعناه واحد هو شيء صغوي وقد أسري والد الهلميه بالنبي صلى الله عليه النبي قال الهلميه وعرج يعني أسري من مكة إلى بيت المقدس مكة لقى قادي بيت المقدس وعرج وعلى الكري بشخصه نفي شخصيته يعني شريكيته في يقضه شخصي مع نفسي في الروح دي سا في, في يقضه سوجد الى السماء السماء الله يعني السماء الله كرسي يعني قادي ده القادي شريكيته يا نفسي سا, سا يسوغ ثم مركبنا الى حيث ما الا نديق لو سي كرسي شاء الله الله ودولى أو من الروح مركي السماوات كلا دابينا ما ألوا إله إلا عالم كأرى يلاه سبحانه وتعالى أستقالي وأكرمه الله إلهه ككرميه بما شاء أوحى دونه بما شاء أوحى دونه وإلهه كرميه وأوحى إليه وعوحي ذي ما أوحى وعوحي ذي يعني والصلاة وكل سواجبي واجبي النبي الله صلى الله عليه وسلم وعوحي ذي ما كذب الفؤاد قلبي جمئ سن بينين ما رأى وثارقي وحيا لي مشاهدي ووينيت يا آياتي ووائل قلب جوهينك وصائركينه موسم بينينه ورملينه فصل الله الله نمت قليل في فصل الله الله أنحدست في الآخرة وسلّم عليها في الآخرة آخرئي والأولى من دهربا آخرئي دون جواب الله أنحدست نمت قليل النبي صلوات عليه يعني معرجك ونلمني الله وسلام عليه واحد عذب أنا قبل الهجرة في سنة، هندو سنة في قصو الهجرة من المكوا وجوهه سنة كوفيجرة ده. إلى حد تواتر أيا الجرسينيا. أحاديث صحيح وهي أو كسرًا صحيحين كمسانيدا يصونك يك كل جذو قوة صونتهي. صحابي فربدنا فربنا الأوالجوريا. أحاديث الميعراج كا كوسو عروطي. ألفاديس السرها هي من عراج وح كلين السرها واسورته واسو هبينوي سيد الراجح لو بري هو اسلاهلاه من السر هو حلوي شيء ذا دل من بيت المقدس اسوى برقاة دابتي برقاه هيد النبي الله صاره سلام الله صل الله بيت المقدس النبي دي صاريه هذا اسما الله tawaafar anbiyeedii ku cusay akenii subaatuu Allaahu salaamii alayhi salaamii isaga midka ugu soo dhaweeyay yani waxa weynaa uu musakeeyta labii Ilaa Aadamu Aadamu ku siimaray mid labaad uu ku siimaray qabiil Ilaa Zakariya iyo Isa ibn Maryam ayuu ku siimaray ee saddexaad uu ku siimaray عابد قال له انا خلقي وغايري كيرين هلكاس لو الله عليه وسلم عليه غاري نور كي الهي ابتيله كلا جيت سنهي خلقي الهي معناه عجيبه اي ايات ادي و اولو كان نبي كوساري صلى الله عليه وسلم هلكا marka waxa meeshin salaada lagu soo wajibiwaa laba konta salaado dalu soo wajibi markaas la soo warlaateen ibilahi muusa abu soomaray markaas uu yiraa dil lo riday shan shan toban lo u riday ayaa markii dambe shan lagu soo koobay markaas uu rabi subhanahu wa ta'ala u xubin yaani waxa uu adoomada idana wa ka fududeeyay amarkaygii inaad gooyay shan weeyey yaani waxa uu yan hadalkaygana loo beddelay nabi musalmood iyo جزئك سفر السياحة كم ذا؟ نبي ما وحالة صديقها ذي يعني وحويات أو روح دي سوء ريا أهلا لصديقها ذي معناها ومعنا يعني وحوي بعض لوي نبي وحى لصديقه صلوات الله وسلام عليه تذا الراجحة لا نبديهاي شل كيس يروح دي قال التانكه اسرها الى المعراج كره هل مربوطاها او دور قربها بعد العلم وحليهن دور قربها ومعناه النبي عليه الصلي قدى ذاتديس ثلاثه قادن هذا معناها ان النبي التي حق الحقوي. وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم النبجا أيا أيا ايال لديلوي وعرج واللا كرسي شخصي شخصيته فليقضى في سوجيت سوجيت لا ايال النبي لالا كرسي صلى الله عليه إلى السماء استوى ايال لالا كرسي على الكرسي ثم إلى حيث ما ايال الكرسي شاء الله الله او دوله يعني وحوي قران قرءم انا وحوي استوى سبعه مرات ودافعي سبحانه وتعالى واكرمه الله إله إياك كرامه بما شاء وهو عنده علم كل وأوحى إليه وهو وحي ما أوحى وهو وحي وحي يعني ما هو تكاليف شرعيانه الله هو سودي ما كذب مؤسا بين الالف اعد قلبهم ما راوا وترك وإن سمرني ان الله سبحانه وتعالى قيامه مره وكان على الكرسي او سبب ودافع يعني مسايش الجزئيات كلف كان يعني اعراج كا ايكمتاي اللي عباس وورن جيره واركاي ان ديه سوو قال قال وورن جيره قلبي سوو رضي الله عنها يا وركه بينسي او ترنمو صلى الله عليه وسلم عليه ان كويراده ان ديه سو ربي كو اركاي بي وين بو لا يي جيره تمر رايحه عائشه لا خوب بدن جمهور الصحابه يتأثروا سر ربي يرى حايله حديث صحيحا كما قد تقعوا النبي لما لويديه صلى الله عليه وسلم عليه فيري نورا أني أرى. وكذا. يعني النور أيان أركي. بركي للرب ربك معرك حديث جاء مضر. وحي النبي برسول صلى الله عليه وسلم نور بان أركي. معناها نور كإله إجاب كثاء. إلى الله سبحانه وتعالى خلقه سواه أوجحه نوره. إجابك الله سبحانه وتعالى نوره يصير حديث صحيح كوساعرتي. نور كثاء معرك النبي بورك سلالة صلى الله عليه. وسلم لكن ربجي موسى عرق. ما كذب الفؤاد وقلب موسى بيني معرأ وثو أركي. فَصَلَّى الله على نبينا وحييه وسلم الله نبينا عليه دفيت في الاخره اخرى والاوله دنيا دبا والحوض حوضك الذي حوضك سو اكرمه الله الهي وكرمي تعالى كرهي بي نبي وكرمي يعني وراب دراد له حق وإلا الرمائية وصوشة تكمدة حاوض كالنبي صلى الله عليه وسلم حاوض كوض وهو تروي أسل كيسو تروي يعني هو مالا جاعبه أسل كيسوه هو كفر عماب إليه إن كوتر إن عضيناك الكوتر وليوي وفي جاس فرحة كمدة يعني وفي جاسة بيكوشبة في سنة وحوية أردت سبنان تيسة يدليل كيسة أحاديث كوشة أردت متواتر بجاريسة إلى حد متواتر بجارسه إلا الطور يصدى الصحابي أيان حوضك يحوض كأحاديث سأجارسه صحيحين كي صنط كي مسانيد يمعجمات كل أحطته حديث وراهن ويكون رجالا معنى حديث حوض كنبجت لاميس سلوات الله عليه وسلم رأحكم الحديث بخاري غيرتي أنا فرضكما على الحوضي حوض كأيان إذا نكسيه رينا يو نبجي سلوات الله عليه أي حديثك بخاري غيري سلوك لا تقوليه شري لا أذننا عن حوض رجالا كما تذات الغريبة من الإبل صلى <تصفيق> الله عليه وآله يعني الرقبة حوض كي يودي دوران كور يستاجد هنا سده حشة معناه واحد ويبادى ده حوض كي يضرب كل وجه شده ساسو كلا رقبة وديد دونا النبي صلى الله عليه وسلم حوض كمرك ثابت ده حوض كمرك أذو بقلب لاري هاي أذو عدس كحديث يعني ويل يعني اتراضه حدقها أكل الجارية أيها الجرب كيسة داسن ألقى عبия وحنا ضدك مؤمنين تابك عبي يعني وحوي بي عضه معناه عنا أكلاء ملبك أكلتهم معناه دين كيسة عدي كعبتنة جدا بمؤمني مسي تلا حديثكوس أرطي يعني تلما ما هكوس أرطي هي مواصفات كيسة هي كميتها عدي هالمركع بتأنيس ندبته مؤمنين جورنا حوض كلا ملقى واحد مدائل الرجحيان ابو الحسن ان النابلسي اي معناه وحويا القرطبي اي يعني وحويا واحد الرجحيان ابو ابو حمد الغزالي اي وحي الرجحيان ان معناه وحويا المركب قبري لغا بخب ا لاومه يابي القبر ايسون لاومه يا لغا سوخيان سادي قبري لغا سوخب الى يعني كله ما مر الصراع كلا دافا وميزان كلا دافا مركا كديبايا معناه لا غابيا سيده راقارب ادنيا مارت والله اعلم الصور والشفاعه والحوض كالذي الذي حوضه أكرمه الله الهو كرامي تعالى قره به النبي وكراوي غياسا يعني ورا بن درادد او كرامي يعني غردار درادد او كرامي يومه امتي ساوو كغار حق اسول حقوي وشي معناها اصلا إلا الروميه لا يواجه والشفاعة شفاعي التي شفعت ص ادخرها أوكيدي لهم يجأ أوكيدينا حق الحقه شفعت النبي أوكيدي أمد س أوكيدينا أيضا إلا الرمايو أصل أسس شديد كما روي سيد الوريد في الاخبار أحاديث سيد الوريد سورة الشفاعة رحمة الله يعني النبي صلى الله عليه شفاعي سو ف أوكيدتذي أمد س تا الى <صائل> رومي يدونه وا شي ما لا اسغون حق قوله شفاعته اي يدل حديثا كسا اورت اي يدل يعني صحيحين كاي غير كود ويقوتا لا وارا حديث دا دائر يعني كاهلسا انو النبي صلى الله عليه وسلم شفع قال للذنب ادو فربدي ان شفاعته مره قيبه وي اصل من الشفع بالغ كيريو شيء شيء شي كل ما رجع ليلا شيء شيء كل ما رجع أيا شف إلا ليلا وضِد الويتر ووحنا معناها أو لو معناها لوجومك لو عباي خروح إن كده إرجعيني ياي خروحي كلا يعني ضرب كل ما ني الرائعين معنا ساسا مرك على لوجومك عباي شفعاد ما كانت قيمه <تصفيق> بنووي، قيمه بنووي، قيمه لسه هو فطيني واجرنا، قيمه خواريج تي <تصفيق> معتزلة وعديدن هاي نوجرنا، قيمه الشفاعه العظمى شفاعه الينا النبي عليه الصلاة والسلام عليه منزلة كوجودها كل جماعه كل شفاع العظمى ما لنا معناها ونميدا معناه مقام محمودا مقام ك محمود waxa wey xalqi markii ay macnaha mahsharka iye maasha laysu iimaano iyo muddo la joogo oo lugu raago oo dhib badan laga kulmo ayaa marka inta ما farbadan oo horay u aqoonin yuulaa ifraay marka taan ku mahadinaya abaar marku macnaha nabi sallallahu alayhi wasallam u dii عليه maadiyo ayaa marka waxa la oranayaa muhammadow madaxa karu